يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليه بالموادة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ورسوله إِنَّكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبِغِيَارِ أَمْرِ طَائِتٍ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبِغِيَارِ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 أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حزنة في. إبراهيم والذين معه إثالوا إثالوا لقومهم إن براءة منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده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 عديت منهم وادتهم والله قدير والله قدير والله رفيع رحيم لا ينهكهم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبقوهم وتقصو إليه إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولاهم هم يحلون لهم وآتوهن ماءا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 عليكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتهم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذين مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعونك يا أيها النبي إذا جاء ك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا على ألا يشركنا بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما فضبا الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.